بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم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 قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين.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 مستوا إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها ول الأرض إتيَّ طوعا أوكرها ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها ول الأرض إتيَّ طوعا أوكرها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 ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهذيناهم فاستحبوا العام على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.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 وَقَيَضْنَاهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَقَيَضْنَاهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والانس وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين. إن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 مستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة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 فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِيلِ الْمَوْتَ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِيلِ الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 من عامل صالحا ومن أساء أفعليها ومن أساء أفعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة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 ويوم ينادهم أي نشركاء يقولوا أذنك ما من نام من شهيد. ويوم ينادهم أي نشركاء يقولوا أذنك ما من من شهيد.